Nej, mm. Mag her. Uh -huh. She's a girl. توص إنها مال جاجيل فاسد كني مجد مريم يا تسال خير Ooh, mm -hmm. det var